كذب وتولّى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئلا ينتهل نصف الناس ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه وسجد وقترب